يعني سبحان الله لماذا تكبر الانسان ولماذا لا يتعبد وحد الله سبحانه وتعالى يعني سؤال بديهي كده يعني انت ليه انت ليه لا تعبد الله سبحانه وتعالى ايه السؤال ده ده سؤال ايه الاجابه بتاعته مخدين بالكم وَقَدْ خَلَقَكَ اللَّهُ سبحانه وَتَعَالَى لا تَعْلَمُ شيئا يعني انت واحد نازل بطننه ما بيعرفش احي خالص والله سبحانه وتعالى جعلك سمعاً وبصرا وفؤاداً أليس من الجدير بك أن تعبد الله سبحانه وتعالى الأحرى أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. لازم كذلك ده الطبيعي يعني. لاني من شكر النعمة ديت إن أنت تستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى الدك سمع وبصر وفؤاد وعقلة وعقل الحاجات دي كلها تشكر له سبحانه وتعالى عليها بأن أنت تعمل إيه تعبد الله سبحانه وتعالى ده أقل شيء يعني أقل شيء إن أنت إيه تعبد الله سبحانه وتعالى، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم. يعني على يعني على سبيل المثال يعني كيف وصلنا القرآن؟ وصلنا القرآن مكتوباً ومشاهداتاً من النبي صلى الله من سلَّم جبريل عليه من الله سبحانه وتعالى. و سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعين متواتر حتى جاء بنا آية إلى مين إلىين الآن خلاص كذلك يعني كيف حفظ العلم بأنه كتب كتب عشان كده كلمة كتاب ماشي معنى كلمة كتاب مأخوذة من التكتب والتكتب هو ما خط في قرطاس لإبلاغ الغير معنى كتاب معنى كتاب ما خط في قرطاس لإبلاغ الغير خلاص فالواحد مننا جماعة جاءه كتاب يعني ما كتب أو ما خط بالقلم في قرطاس يعني في ورق لإبلاغ, لإبلاغ الغير وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم فتبص تلاقي يعني هذه الخطابات بتغني ان الواحد يذهب ويخاطب هذا الشخص أليس كذلك؟ فهذه ايضا من النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى علينا الذين التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور فعشان كده احنا متعجب ليه في ناس ملحدة يعني حاجة عجيبة اوي لماذا يوجد أناس ملحدون واخدين بالكم يعني نعم الله سبحانه وتعالى لك لا تعد ولا تحصى. لكن الجاهل بقى الجاهل سبحان الله بيتغاضى عن كل هذه النعم ويقول أن هذه مصادفة كما هو قول الملحدين وهو كما هو, كما هو قول الدهريين إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يحقن إلى الدهر يا أخي ده في الكليتين زي ما قلنا قبل كده بيغسلهم الدم بيعملوا تنقيل الدم ستة وثلاثين مرة ستة مرة وانت جالس وانت نايم وانت بتضحك وانت بتلعب وانت تحزن وانت ماشي وانت تعبان وغدين بالكم ستة وتلاتين مرة بيتم فلترة الدم فيه هذه ستة وتلاتين مرة اليومية سبحان الله اثنين مليون نيفرون مليون نفر في كل كلية كل, كل خليه من دول يا جماعة سبحان الله بتفعل هذه الفلترة اجماد الفلترة 36 مرة يوميا انت لا تحتاج الى ان انت تعمل تتقدم بواسطة او بدور تتقف في الدور يعني او ان انت تقعد ساعتين تركب في خراطيم وتغنى في سبحان الله ومع ذلك هؤلاء لا يعلمون او اذا علموا فهم يتغاضون عن هذه الامور فمن باب النعمة من شكر النعمة ان انت تستخدم هذه النعمة في طاعة الله وعلى اخر يا اخي سبحان الله انك تعبد الله سبحانه وتعالى لقل حاجة يعني وهذه نبالكم طيب التي التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكر فالدخال بقى لما نقول مثلا ايه نعمه القلم ونعمه العلم ويكفي ان انت الواحد لما يجي يتعلم حاجة يعني بترفع عنك جزءا من الجهل من ما انا واحد من ما انا واحد يا جماعة يعني من فضل العلم يا جماعة طيب الحمد لله يجب بس يا جماعه من معنى ارفع يده من يرفع يده؟ فمن بركه العلم يا جماعه ان الواحد بي يعني بيزيل عنه جهلا الواحد مثلا ااا دلوقتي علم بالقلم عرفت حاجة مهمة جدا ان القلم دي نعمة سبحان الله القلم ده جماعة نعمة و عن نفسنا جهله ان احنا كنا نجهل ان, ان دي نعمة اللي سبحانه مش حاسين بيها واخدين بالكم حتى القلم دلوقتي اصبح ان فيه قلم جاف الم جف الم حبر الم صبورة سبحان الله اي الم ايه تاني الم رصاص الوان ألف المصدر سبحان الله كل ده جماعة أنواع أقلم وكل هذه تم الكتابة به ده غير بقى بعنا هيك عن المطابع دلوقتي اللي ربنا كرم يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيها وخذين بالكم أصبح دلوقتي الطبعة جميلة وفئن اللون وثلاثة لون وأربعة لون وخذين باليا مثلا مصحف التجويد ف يعني من نعم الله سبحانه وتعالى علينا اللي احنا مش حاسين بيها يعني زمان زي ما انتم عارفين اللي كان عايز كتاب فكان بيضطر ينسخه فكان بيضطر ينسخ الكتاب سبحان الله اما دلوقتي تروح المكتبه تشتري متى شاء يعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا واخدين بال فدي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا موضوع القلم والكتابة طيب ولكن الإنسان بالجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى سبحان الله ونسي أنه أن إلى ربه الرجع ونسي أنه إلى ربه الرجع ولم يقف الجزاء بل ربما وصل به الحال أن يترك الهدى طبعا ده برضو من تسويل الشيطان وتفسير النفسي تأمرها بالسوء ومن صحبة, صحبة الفاسدة أو بيسموها دلوقتي بمعنى دلق يعني صحبة الأنس والفرفجة وأهدين بالكم وأن يترك الهدى بنفسه خلاص ويدعو غيره إلى تركه مش بس يترك الهدى لا ده بيدعو غيره الى تركه طب انت منايل بستين نيلة وما لا, تقبل لا تقبل الهدى لكن يا اخي سيب غيرك سيب غيرك يكون على الصلاة المستقيم ماشي سبحان الله فدي مصيبة ان انت ان واحد يكون مبتلى بترك الهدى ويأمر غيره مش بالتمسك بالهدى طب انت راجل فاشل ليه غيرك ليه غيرك تقول له ما تعمق ما لا تهتدي او لا تسير على طريق مستقيم سبحان الله فينهى عن الصلاة التي هي افضل اعمال الايمان حتى كان من من ضمن الاشياء كان واحد احد المساكين يعني مزعج يسالوا بيقول له انت ليه ما بتصليش قال له انا, أنا, أنا كويس يعني وكده والدين حلو كل حاجة يعني بس مش كل شوية يعمل كده وكده يعني يعني إشارة إلى الصلاة يعني واخدين <تصفيق> بالكم ده رجل في الطروة خالص يعني يقول لك هو بيحب الإسلام كل حاجة وبيحب الدين بس مش كل شوية هيقعد ايه؟ هيقعد يعمل كده هو يركع ويسجب بقى مش هاكل عمل كده يا أخي سبحان الله ده يعني دي ديت من أفضل من أفضل الأشياء التي تتقرب من الله سبحانه وتعالى وأنت تظهر الذل والمسكنة والخضوع لله سبحانه وتعالى بقيامك لله وتسليمك لله الله أكبر تسلم تسلم نفسك لله سبحانه وتعالى وتقوم لله سبحانه وتعالى وتركع لله وتسجد لله كل هذه اللي هي خضوع وذل واستكادة لله سبحانه وتعالى لكن واحد ما بيصليش واحد ما بيصليش لا بيركع ولا بيسجد ولا بيعمل اي حاجة طب اين الخضوع اين السكون اين الذل لله سبحانه وتعالى فعشان كده العجب المتأمل في الصلاة الصلاة جماعة ماشي الصلاة ده خمس اوقات في اليوم خلاص لان انت تتميز عن النصراني. تتميز عن النصراني. تتميز عن اليهودي تتميز عن قليل اخرى سبحان الله خمس صلوات في اليوم يعني في اوقات مختلفة فجر ظهر عصر مغرب عشاء سبحان الله خلاص كل هذه الصلوات كما تعلمون في اوقات منتشرة في اليوم واحدين بالكم انت تروح المسجد كده هو تلاقي ايه جارك النصراني قاعد زي خبتها كده ما بيعملش حاجة قاعد بفرعة الزيون واخدين بالكم تخلص صلاة بعد ساعتين تلاقي صلاة سبحان الله او بعد سبع ساعات او ثمان ساعات تلاقي صلاة فالمقصد يعني ان الانسان بيرتبط بهذه الصلاوات لله سبحانه وتعالى بتقرب لله سبحانه وتعالى خلاص كده الخشوع في الصلاة في كتاب كامل لشيخنا الشيخ سبحان الله محمد صلاح المنجد في بعنوان تلاتة وتلاتين سببا الخشوع في الصلاة منها انك التبكير الى الصلاة التبكير زي ما قلنا في فرق مثلا من واحد يروح شغله الساعة تمانية بالزبط وفيه فرق من واحد يروح سبعة ونص في واحد يروح تمانية ورب ده غير ده غير ده خلاص، أيضا التنويع في الأذكار والتنويع في الآيات المرة دي هتقول الصورة الفلانية في قصار الصور المرة التانية الصورة اللي نقيها كذب. يبقى في تنويع في الأدعية وفي تنويع في الايه في الصلاوات. ومن الإعجاز العجيب أن الصلاة لا تنقطع مطلقا على وجه الأرض. سبحان الله. خلاص. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن وإن كل زي ما اخونا كده بكاتب كل خمس ثواني أذان سبحان الله فكيف أنهى أبو جهل أبو الجهل كله النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الحمد لله الحمد <تصفيق> لله كيف ينهى يدكم الله وصحبه لكم كيف ينهى أبو جهل أبو الجهل كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة سبحان الله حتى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فمن كفر طبعا العلماء تكلموا في هذه المسألة كما تعلموا خلاص فالشاهد جماعة ان الانسان منا ايه اللي بيميز المسلم عن الكافر بس اللي بيميز المسلم عن الكافر الصلاة خلاص حتى يعني, بيقو يعني حتى بعض العلماء من ترك الصلاة حتى في بعض فتاوى العلماء يقول لك ايه اللي ترك الصلاة فترة من الزمان كثر أو ما شابه ذلك هل عليه أن يقضيها قال لك القول يعني الاقوال قال لك ما يخضهاش أصلا يعني في هاردي مكانش مسلم أصلا وهذا قول من أي أقوال لكن الشاهد اللي بيميز الكافر عن المسلم الصلاة وطبعا زي ما أنتم عارفين إن المسلم الرجل لا يصلي إلا في المسجد فعشان كده بنقول إزاي جماعة واحد عنده 90 سنة واخدين بالكم واحد عنده 90 سنة واحد عنده 80 سنة يترك المنزل ويذهب إلى الصلاة في المسجد الخمس صلوات طب ما يقعد في بيت الحسن سبحان الله ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا إنه كرمنا بالصلاة وبالعبادة وبصحبة المسجد سبحان الله لكن اللي بيصالة في البيت ده لابد جماعة ان يراجع نفسه لابد ان يراجع نفسه لان الصلاة في, المز... في المنزل دي خاصة بالنساء الصلاة في المنزل هذه خاصة بالنساء اما, في... أما الرجال فلالضرورات خلاص كده ضرورة او عذر ما زي مرض شديد اخدام بالكم مطر في عدو في وحش من والوحوش الى اخر الاسباب للذكارة العلماء. خلاص لكن انت كرجل تجري في عرقك دماء رجولة لا ينبغي باي حال من الاحوال ان تصلي في المنزل اخذين بالكم لا ينبغي لرجل تجري فيه دماء رجولة ان يصلي في المنزل خلاص العجب العجاب وانا متصفح على اليوتيوب بس يعني ربنا يعافينا ما حدش يخشه اصلا لان في البلاوي اللي تبقى على الجناب ديت ناس والله سبحانه وتعالى انصح هذا الموقع وصدقني ساعتها ما عادش ببص أنا عليه احد احد المصلين السعوديين كان بيصلي في قيام فيلمضان. فلاحظ قدامه واحد عمال دي يصلي عادي مفيش مشكلة يعني. فاكتشف بعدها أنه برجل واحدة سبحان الله واحد يصلي برجل واحدة يا جماعة ويركع يقوم ويركع ويسجد ويجلس كأنه شخص عادي واخدين بالكم لاحظ يا جماعة جالكم هذا الرجل التركي يعني جاوز ستين يعني تدي له عمر كده يعني ليقلع ستين سنة بيقوم ويركع ويسجد ويجلس كأنه شخص عادي سبحان الله وبعدما القيام خلص وبعدما القيام خلص مع مع الإمام في الاستراحة قعد يصلي كذلك وقعد يصوره هو على اليوتيوب وبصراحة من ساعتها بقى إيه كان طبعا الجناب بقى بيظهر ايه لينكات لحاجات مش مظبوطة واهدين بالكم انا زهقت من اللي على الاجناب ده فلكن عامة عامة في اليوتيوب النقي على ما اتذكر يعني ماشي فارجو ان اخوات ما نخوش على الايه على الصفحات ديت لان بيجيب لك الغس والسمين الغس والسمين بيجيبهوا لك في الصفحة وبرضو بنقول مش معنى ان انا عايز ادور على حاجات تقوي ايمانياتي ماشي. ألاقي حاجات تفسد الإيمان بتاعي دي برضو من نقطة مهمة يعني انت مثلا بيبص إيه طيب الحمد لله يعني برضو منظن الأشياء مهمة جدا أنا دلوقتي طيب حلو أول طيب كويس انت وتموضع في اسمعته اليوتيوب النقية أو اليوتيوب الإسلامي نعم طيب الحمد لله فالشاهد يعني من القصة دي كان يوم الحد ماشي كنت يعني بتصفح في فيسبوك بتاعي فلقيت لينك كده لجميل قوي ماشي عليه على الايه على فدخلت فلقيت على الجناب حاجة عناوين مش مظبوطه قلت يعني الواحد يعني علشان يقوي ايمانه هيفسد ايمانه لا فعشان كده منهج السلف الصالح ما ينفعش الواحد اا لما يجي يعني يعني, يعني مش مش مذاكره بالظبط يعني بس الشاهد يعني ان الواحد ما جيش ان هو عايز يقوي ايمانه ويجي يفسد ايمانه بعد كده خلاص فطبعا هذا الرجل يا جماعه زي ما انتم عارفين هو هتشوفوا ان شاء الله بيتميز يعني كأنه شخص عادي جدا جدا, جدا بيصلي يركع ويسجد صلاه فما بال الرجل السليم يعني انت كراجل سليم ايه هي حجتك؟ او هتقول ايه ربنا واخد بالك يعني سبحانه ربنا بيقيم علينا الحجة بصوا لهذا الرجل برجل واحدة فقط ماشي. ولا نقول ان هو معاق ده احنا المعاقين ده احنا المعاقين خلاص ولا كرسي قاعد عليه ولا عكاز ولا ماشي بهذا إخواننا جماعة يركزوا معاهم حدش خش على اليوتيوب حدش جماعة خش على اليوتيوب يا جماعة ويدور على الموقع دلوقتي دوروا بعدين خلاص هو حد يا جماعة يكون ساب الدرس ويقعد يدورها في اليوتيوب على الرجل اللي هو بيسجده وكده ماشي في جماعة صوتة في الصوت طيب يقول الله سبحانه وتعالى لهذا المتمرد العاتي ارايت ان كان على الهدى اي ارايت ايها الناهي يعني ابو جهل يعني للعبد اذا صلى ان كان العبد المصلي على الهدى اي العلم بالحق والعمل به او امر غيره بالتقوى فهل يحسن ان ينهى من هذا وصفه يعني ازاي عبد على الهدى بالله عزيزنا كلمة على الهدى او على صراط مستقيم ماشي بخلاف مثلا ايه في الضلال مبين واتكلمنا على الموضوع ده ان هنا سبحان الهدى على الهدى خلاص وعلى صراط مستقيم ماخدين بالكم في حين ان الضلال رب ملئ في ضلال مبين خلاص فهل يحصل ان ينهى من هذا وصفه اليس نهيه من اعظم المحادة, المحاده لله والمحاربه للحق فإن النهي لا يتوجه الا لمن هو في نفسه على غير الهدى او كان يأمر غيره بخلاف التقوى خلاص عشان كده يا جماعه يعني هكذا درب الصالحين يبتلون هتبص تلاقي واحد تافه واخدين بالكم يقول لك انت ايه عم انت معاقلين نفسكم ليه كده وتحضر دروس ليه ايه وجه الدماغ اللي انتم فيه ده نسمع الكلام التافه ده من بعض الناس ما هو انت لو عرفت ان احنا بندرس ايه وايه الثمرة من هذه الدراسة عمرك ما تقول هذا الكلام سبحان الله ولكن كما تعلمون وأهديم لكم، فا أنت والأسف شديد أو هكذا وذاب الصالحين يحاربون يحاربون ليه يحاربون يا جماعة؟ لأن هناك كما تعلمون يعني شفنا الشيخ محمد حسين عقب يقولك إيه؟ لك الواحد اللي لما يجي يلتزم أي التزام التحا رح صلا في الجامعة أو ما شابا زلك. الشيطان جماعة بيبدأ يوسوس له خلاص سيب الصلاة سيب الدروس سيب القرآن سيب سيب سيب زهق منه تعب منه خلاص يوم رايح لازوغته يوسوس له عشان تقرف من تقرف الاخ الملتزم له زوجته، جارو زميله في الشغل مديره رئيسه مرؤوسه واخدين بالكم الشيطان بيبقى له اساليب مختلفه القذره اهم حاجه مش قادر تلتزم فيسلط عليك اللي في المحيط اللي حواليك يا جماعه خلاص تيجي بقى مديرك في رئيسك في زوجتك في أولادك في أمك في أبوك. أهم حاجة إيه؟ بيحاول إن هو يستخدم كل الأسليب القذرة علشان يحجمك ما تتقدمش في العبادة بقدر الإمكان بيحاول ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيده في نحره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيده في نحره يا رب العالمين خلاص وطبعا الموضوع ده معاكوا كلكم يعني مش معانا بس واخدين بالكم هتلاقي اي حد بيلتزم هتلاقي التافهين كتير والجهلة ما اكثر منهم لدرجة يا جماعه يعني كما تعلمون في بعض الناس الملتزمه يعني واخدين بالكم يقول لك انت ليه بخاري ليه تقرا في البخاري ليه ومسلم ليه وصل فقه ايه مش عارف هل ده ماشي وتتكلفوا ده كتير قوي يعني ده كتير بعض الناس ولا حالك ولا حالك ولا حالك تقول بالله بيعتبوا علينا ان احنا بنتفقه في الدين ده اقل ما يقال عليه هو جاهل واخد بالك لن يرفع الله الذين امنوا منكم والذين الذين اتبعوا العمه ده اقل ما يقال عليه هذا المسكين انه جاهل خلاص وان ده طرف فكري يعني الواحد يا جماعه بيشوف في الدنيا دي بلاوي يعني في المحسوبين على الملتزمين يقول لك ايه يقول لك الجماعه اللي هم بتوع عصر السنه دول وجماعة السلفيه دول دول عالم ايه عالم فاضي ليه يا عم اصل احنا بنضيع وقتنا ضيع وقتنا ماشي في الدراسات المستفيضه فده طرف فكري وان دي امور هامشيه لكن يعني نحن نتعامل زي ما شيخنا الشيخ الله يحفظه الشيخ ابو اسحاق ابو اسحاق اللي هو الدمياط يعني قال ايه قال احنا نتعامل معه لا على انهم ايه على انهم جهلة عوام من عوام الناس يعني واخدين بالكم طيب فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه أليس نهيه من أعظم المحاد المحاده لله والمحارب للحق فإن النهيه لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى واحد بايز واحد فاشل يا ابن حبيبي إيه البوزن ده ما ينفعش إيه عشان كذا وكذا وكذا وكذا هلا كده أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى رأيت أمك الزبا الناهي بالحق يعني وتولى عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه يعني كلام لي من لابو يعني ومن على شاكلته أرأيت إن كذب أي الناهي بالحق وتولى عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه ألم يعلم بأن الله يرى أي يرى ما يفعل وما يعمل ثم توعده واستمر على حاله فقال لئلا لم ينتهي نسفعا عام بالنصيب اي لاخذنا بناصيته اخذا عنيفا وهي حقيقه بذلك فانها ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه أي كاذبة, اي كاذبه في قولها خاطئه في فعلها وقلنا العجاز العلم في هذه النقطه ان وصفه النصية بأنها نصية كاذبة خاطئة، وأن علماء العجائز العلمي قالوا إن الفصل الأمامي للمخ هو المسؤول عن سلوك الإنسان. الفصل الأمامي الدكتور عبد المجيد زنداني تكلم في هذا الموضوع، وبالتالي الدكتور يعني زبون الجار أو عبد المجيد زنداني قال إن هذه أو الفصل الأمامي هو المسؤول عن سلوك الإنسان. فجيء بأعتى المجرمين وقد نزع منه فصلا اماميا فوجدوه سبحان الله في منتهى الطاعة اجلس واحد بقى إيه؟ اعتى المجرمين يعني يقول له مثلا يعمل كذا يتنح معاه ويشتمه واضربوا عادي يعني واخدين بالكم يعني كلمه اعتى المجرمين ما معناها ايه اد ولا حاجه في السلاسل وحد يقول له اعمل كذا ام ولا حاجة سبحان الله ما يسمعش كلامه واخدين بالكم يضربوه وبرضه ما يسمعش كلامه يقولون بالعافية سبحان الله فكلمة قدم جنود دعم ما بيحواش في ضرب ما بيحواش في تعذيب جبل خلاص فجاء بهذا من هو غصه وخير له ايه بعد ما شار الفصل اماما عنده اجلس جالس قم قام سبحان الله فليدعو هذا الذي حق عليه الايه الاعقاب نادية اي اهل مجلسه واصحابه ومن حوله ليعنوه على ما نزل به خلاص فبعض الناس بيتبجح ويتكبر عن قبود الحق ليه يا سيدي تمترفش ابن مين تعرفش انا عندي ايه سبحان الله يتبجح ويتباهى بناديه زي النادي كده اهل المجلس الذي يجتمع فيه القوم سبحان الله ولكن هذا المسكين نسال الله العفو والعافيه الذي رفض الحق نظرا لان هناك عزوة او افخاذ او ما شابه ذلك عشان كده بتجد الانسان لما يكون قاعد كده لوحده واخدين بالكم بيبقى منموه شويه بيخاف شوي يعني مرات زي ال10 مرقومه ديت بص تلاقي ايه بص تلاقي مثلا واحد واخد فيلا في مكان ايه هو كل واحد قاف في فيلا قاف على نفسه البيت سبحان الله بتجد انه خائف شوي طبعا ده لا يستوي باللي قاعد مثلاً في الشارع كله أريبه، واخذين ملكه، كله أصحابه، كله أحبابه، طبعا ده يختلف عنده. خلاص، فليدعو نادية، سندعو الزبانية أي خزنة جهنم، خزنة ايه جهنم، لأخذه وعقوبته، فننظر أي الفريقين أقوى وأقدر فهذه هذه حالة النهي وما توعد به. من العقوبة ما تعاد به من, من العقوبة اخرط اي حالة هذا النادي ينهى عنه فاليدعو النادي سندعو الزباني اي ملائكة الايه العذاب او خازنة ايه جهنم واما حالة المنهي فامره الله ان يصغى الى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه سبحان الله لا ينقاد لما امر به كلا لا تطعه عشان كده يذكرنا من الحديث لا, لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق كلا لا تطعه اي فانه لا يأمر الا بما فيه خسارة الدارين عشان كده بنؤكد يا جماعة ان الانسان من لما بيستقيم على شرع الله بيسعد عشان كده الانسان منه لو ظبط نفسه انه هو يصحى النوم الفجرية او قبل الفجر خلاص ينزل يصلي زي الناس المحترمه كده خلاص ويجي عند القيلوله ينام واخدين بالكم يجي بعد كده العصر ينزل الظهر يصلي الظهر يجي القيلوله ينام يجي العصرية يصلي المغربي يصلي العشاء يصلي بعد العشاء يروح ينام او حاجة ضرية بحيث انه ينام الساعة 8-9 عشرة على اقصى تقدير عشان يعرف اسحى الفجر خلاص ويقر الاسكار وورد القيام والورد ولو في درس يحضره لو فيه واخدين بالكم عبادة وعمل دنيوي وتفقه في الدين واخدين بالكم دي حياة المسلم المتكملة او الطبيعية في اي وقت لو لم يحقق العبودية لله في هذا اليوم هيبقى حياته كئيبة وانا برضو بحاول احاول ان انا اؤكد وواصل هذا الاصل خلي بالك ان لم تلتزم بحياة المسلم او يوم المسلم المثالي هتبقى في ضنك وتعاسم حتى حتى ولو كنت اغنى الاغنياء واكد يا جماعة الصراط يا جماعة الخمسة لصليها في وقتها خلاص وقتين بالكم الاسكار تتقال في وقتها بعد الفجر وبعد الايه وقبل المغرب ورد القرآن بتاعك تقرار لو في درس علم لازم تحضر درس علم ولو مره في الاسبوع سبحان الله بكده يبقى يومك مع ربنا صح لكن لكن تقدم الدنيا على مرضات الله كما تعلمون العاقبة من جعل الاخرة هم الحديث واخذين بالكم ومن جعل ال الدنيا همه الحديث كما تعلم كما تعلمونه جعل فقره بين عينيه مشي ولم يأتيه من الدنيا إلا ما هو ايه إلا ما يقدر منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نجيب بله حليس برضه نحطه على التكست عشان ايه نعيش معه الامام اهو يا جماعه من كلمه الاخيره بلفظ من كانت الاخره همه من كانت الاخره همه من كانت الاخرته همه طبعا الاخره طبعا ايه اسم كان خلاص من كانت الاخرته همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وهدته الدنيا وهي راغمه وامكنت الدنيا همه جعل الله جعل الله فقره بين عينيه وفرقه عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له فالشاهد يا جماعة يعني ابن القيم طبعا اجاد في هذا الموضوع وقال في, الفو... في, الفو... في الفوائد يعني اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها واحد يعني عايز يرجع من بيت من بره علشان ينام عشان يصحي الفجرين واخدين بالكم بخلاف واحد عايز يصحى علشان يروح الشغل واخدين بالكم بتجد سبحان الله الواحد لما بيصلي الفجر كده وإلى سيامة كده لو قعدوا لحد الشروق يذكر الله سبحانه وتعالى يخرع الورد بتاعه فبيانال حجة وعمرة تمة تمة تمة سبحان الله فتجد يعني العجب العجابة جماعة إن هو زي ما يكون واخد مهد جرب كده مش حسنا ما نجرب يعني هتجد يعني سبحان الله إن انت تبقى في منتاز السعادة اختم بالكم اي مشكلة تاخدها بصدر رحب اي مشكلة تاخدها برضا خلاص تقدر انك تتعامل مع المشاكل او مع الابتلاء بخلاف واحد بدل ما يصحح الساعة خمسة الصبح عشان يصلي الفجر لا راح رحصح الساعة كام سبعة شتان بين ده وبين ده خلاص فاقل حاجة هتكهربه يعني اقل مشكلة بتتخيل يلف حوالين نفسه ننبه لكم اي حد يا جماعه ما بيصليش الفجر يا جماعه وما بيزبطش الصلاوات بيظبطش الصلوات الخمسة في المساجد بتلاقيها يا جماعه اي مشكله بتبقى عامله زي زي الجبل وطبعا الامور دي واضحه معانا كلنا واخدين بالكم لحظه يا جماعه خلاص ففعلا من صلى صبح في جماعة فهو في ذمة الله نعم سبحان الله فعلا فالإنسان لا يخشى من شيء طالما هو في ذمة الله سبحانه وتعالى فإنت إيه مشكلتك المضوح سهلي جدا جدا جماعة أنك تحاول تنام بدري وتصحب بدري إن شاء الله تصلي الفجرية وتحاول تظبط يومك إن شاء الله على الصلاوات الخمسة خلاص ما عملتش كده فلا, فلا تلومن إلا نفسك فلا تلومن الا نفسك طيب نكمل ان شاء الله نقول كلا لا تطعه فانه لا يامر الا بما فيه خساره الدارين واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من انواع الطاعات والكربات ف فإنها كلها فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه سبحانه وتعالى وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهين عنه وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين ناهر صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذى خلاص بكده جماعة نكون ان شاء الله خلصنا سورة اقرأ او سورة العلق من تفسير الزبدة ومن تفسير السعدي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صلح العمال يا رب العمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صلح العمال يا رب العمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته